الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ويرجع له عواجلا خير من يوم درب سمشي دملا دونه أيوب الشمل La di Dziękuje za We oh. and حينما خذلنا رسل الله الوحي الخبلى الكرام الله لا إلله وحي القيوم ذو الكرام الله لا إلله وحي القيوم ذو الجلال الكرام سبحان الله العظيم بحمده أن نستغفر الله ونتوب إلى الله وتعالى الله ولم روى الملكوك لاهم لله لا شك في الله تبارك وتعالى حتى ولا شريك له في ملكه هداوله حلقه الله بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على جميع الابعاد منك وسلم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما غافر للذين تابوا اتبعوا سبيلك وخم عذاب الجحيم ربنا واتخمسنات على عدنات التي وعتهم ومن صلحة من أبائهم وتواد من انت وأنها كانت عجو عكيم وقمسيئات ومن تخسيئاتهم ودفت رحمته وذلك أفضي أرحم منك رحمة فإلا من رشدا ربنا أتنا منك وفلا خشم حين قناة عدمنا ثم يا بخاتم الصالحين والصراعات شعر وفي الله ما نصحنا بينهما تمتقنا وإزواجنا ودريتنا جميع المسلمين والمسمات وصل الله مستبارك على سبيل المخاتبين سبحانه ربك بزرتم